طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع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 ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فانتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهامال وجنودهما كانوا خاطئين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 اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين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 فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه القاء مدين قال عسى ربي أن يهديني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 أنا ستنار لعل آتكم منها بخبر أو جذوة أو جذوت من النار لعلكم تستلون فلما أتاهنودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة من الشجرة أي مزائني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَنٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ عَقِّبًا وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ وَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَضُمَّ وَضُمَّ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ برهانان فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كانوا قوما فاسقين.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 فَأَوْقَدْنَا لَهُ نَارًا عَلَى الطِّينِ فَجَعَلَهُ صَرْحًا عَلَنِيًّا لِّأَعْلَمَ أَنَّ إِلَٰهَ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَظَنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فانظر كيف كان عاقبة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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا وَالسِّحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِن هُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أهواءهم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 وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون ويدرؤون بالحسنه السيئه ومن رزقناهم ينفقون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 شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقاء فلا تعقلون 120. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من, من المخضرين 121. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غبينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون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 فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربق يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله مَنْ إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل و النهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 قالوا لكان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن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 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم سواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا ينقاه إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْهِ لَوْنَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَهِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى ما عاد قُرِّبِي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إلَيْكَ الْكِتَابُ إلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ضَحِيّاً لِلْكَافِرِينَ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعم الله إلها آخر لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون